حصريا على منتديات رفيق الدرب سورة آل عمران بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل <تصفيق> الله لا يعلم تأوينه إلا الله والراسطون في العلم يقولون أنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألمان وحب لنا من أدرك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا to oh. فكيف إذا جمعناهم I don't know. هناك ما ندليه مالك الدار الكنعان ويخطط معي شباب اذا قوموا امروا فاذكر ان ما يقولونه كفر سيفون ويعظمون الكتابا الحكمة والتقرات ۶ ۶ ۶ Thank you. Thank you. الحكم والنضرور ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله سنين واذا انزلنا من السماء ندينا فايتكم من كتاب او حكمه جئناكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا وتم على هذا الكون يسري طال non fell mauvais en a far mi go oh. تظنون ان ما تذبحون وما ت I <laughs> <laughs> تَنزِيلُ كُتُبٌ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هدي إلى أولئك هم المثلون ولا تكونون اِنَّ مَا ذُكِرَ اِلَّا بِحَدٍّ مِّنَ اللَّهِ اِلَّا بِحَدٍّ مِّنَ اللَّهِ وَحَدٍّ مِّنَ النَّاسِ وَبَاؤُ بِقَضَاءٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ So I okay. can قوم اصابهم خذلم من لمو ان وما ولى الله وما بنى رب مثل ما ينفقون فيها في حياه الدنيا كانت الريح يا اخي اخر والمصابه كذب امر ولم ان خسهم ولم الله ولكن ان فسم أرضاء من أفواههم <تصفيق> وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تحقنون <تصفيق> إِذْ هَمَّتْ طَائِفَةَ أَلِمِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِهُمًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُمِّنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمَ اللَّهُ بِبَلْهِ وَأَنْتُمْ أَبِلًا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلْمَكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ بدل ذات اناثا من الملائكه موزنين بنايا تصبر وتتقى so, good. so good. قومي يا رب نيوشي ان فان ما تا وقت لا طلبتم لا اعطاكم ومن يقلع على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيدفعنا المشكين صادري هناك كان قولهم إلا أن ربنا لنا طانون تلب فينا ضر بنا رب لو ất năng 한낰ضعن الجاهدين يقولون <تصفيق> هم لا من الأمر من شايف قل نهن الأمر كله لله يقفود فبما رحلة من الله من انت لهم ولو كنت فضل غليظ القلبنا فاضطوا من حولك فأفعهم واستغفرهم وشامرهم في فإذا عزمت فتوكل الله إن الله يحب المتوكلين يخذركم <تصفيق> زمن that you're dead وزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ولا كانوا من قبل لفضال مبين أولا لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم متهينا قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله كل شيء قديم وما اصعدتم يوما تظن جمعان باذن سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ Oh وَأَنَّ اللَّهِ Surah <laughs> al لقد كنت برسول من قبلك جاءوا من دينه with me.